لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 يَوْمَ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 صُورَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ دَاعَطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ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 تخشع قلوبهم لذكر الله الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الاموال والاولاد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 وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَرُّعِهَا وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَاوُهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الله أَرْضَوَانَ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا